قَالَ رَبِّ ٱنْفُرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَمْنَعُ لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين